استمع واكتب الحروف المنقطة ابتداء من النقطة الحمراء ثم اقرأ الكلمات ألف أخذ أكل سأل شأن رفأ خطأ باء بعث بدأ كبور قبض كتب ذهب تاء تعيب ترك ستر ختم سكت صمت ثاء ثابتة كثرة مثال ما كثى بحثة